يعلّوا ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن اغتضى وهم من خشيته مشفقون يعلّوا ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا be <laughs> con